ويمكنون ويمكن الله والله خير الماكرين إنها الشيابة والعمالة وانهم فئة يلبنعون أفكار أكرم الله الملائكة ريم البغيه بنت احلام الصليب الكافره ريم الخبيثه وجهها وجه القحاب الساهره ريم التي قد ضاجعت اموال نفط عابره ريم التي من كرهها للدين صارت حائره من لي اذا طفى الرصاص برصاص تلك السافره من لي اذا شقد الحساب بطعمها قد بان حقدك يا بغيه فارحلي يا فاشره اني لاعرف لا جيدا زوار تلك العاهره من كل حدب قد اتوا وتجمعوا في القاهره وورائهم بلد عبيد وارض روشي الغادره ظن الكلاب نفوس شعبي ليس فيها سائره ظن الصليب نفوسنا تربى الدنيه ناصره صناع موت يا حثالة انتم في الناصره صناع غفر في مواخر البغاء العامرة صناع كفر لونه لون الوجوه الباسرة الله أحب الله أحب